لا اله الا الله القرآن الله اكبر <تصفيق> الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه لإمرأ الفرحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحمت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا من جاء من, من, جأ من الله إلا إليه ثم تبعهم يتوه إن الله وعصوا الله ولا يرغبوا ولا يغضبوا بأنفسهم عن نفسهم ذلك لأنهم لا يصيبون ضمأ ولا نصب ذلك لأنهم لا يصيبون ضمأ ولا نصب ولا نخنصر أخبصكم في سبيل الله ولا يطعون فَقَهَرُوا فِي الدِّينِ وَلَيُنْذِرَنَّ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ, لعلهم يَحْذَرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا لَدُنْيَا لِيُنْزِلَنَّكُمْ مِنْكُمْ فَارُوا وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِنًى وَأَلْ Oh. فزادتهم رجسًا إلى رجسٍ وماتوا وهم كافرون، ولا يرون أنهم يُفتنون في كل عام مرة أو مرتين،, مرة أو مرتين ثم لا يَتَّ. مَرَابِعْتُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُم مِّن أَحَدٍ فَسُمُّوا صَرَفُوا, صرفوا هو مازن عليم عزيز علي ما رأيتم حريص عليكم